بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انزل من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم بتنزيل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرشيناهم, فأرشيناهم فهم لا يرصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر بعد ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم كَذَّبُوا مَا فَعَزَّزْنَا بِهِ آيَاتِنَا قَالُوا بَلْ فَإِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يعلم إن لا إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا إن تغيرنا بكم إلا من تنفوا رجعن لكم أَهِنَذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُوسَىٰ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَكْبِرُ عَنْكُمْ وَلَا وَمَا لِيَ لَا أعود الذي فطرني وإليه ترجعون أأتفذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دَخُ لِلْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمٍ يَعْلَمُونَ بِمَا وَخَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْ لَعَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَالِ وَمَا كُنْتُ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 وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جلات من نخيل عم. لا يستقرر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشخص ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابقنا يَشْكُرُونَ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ تُغْرِقْهُ فَلَا صَرِيخَ لَهُ صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيع اليوم في شغل فاتحون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متجهون لهم فيها فاتحة ولهم ما يبتعون وَأَنِ اعْبُدُوا دُونَ هَذَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا لَسِيَعَ أَن لَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جهنم التي ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيهم ولا يرجعون ومن نعمروا ننكسوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقوله إنا نعلم ما ساری د